بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإنما العسر يسرا إنما فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب